وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَاً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 وَإِنَّ إلَى رَبِّنَا لَمُقَلِّبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمْ يَتَخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتِهُ وَأَصْفَاقٌ بِالْبَنِينِ وإذا بشّر أحدهم بما ضرب للرحمن مثل ضل وجهه مسود وهو كظيم أو من ينشأ في الحِلية وهو في الخِصام غير مبين وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا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 ارهم مهتدون وكذالك ما ارسلنا من قبلك في قريه من نذير الا قال مترفوها انا وجدنا ابانا على امه واننا على اثارهم وقتدون قال أَوَلَوْ جَئْتُم بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاؤُكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُ بِكَافِرُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمْ ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وأبائهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين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 أهُم يقَسِّمون رحمة رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم معيشَتَهُم في الحَيَاتِ الدُّنْيا ورَفَعْنَا بَعْضَهُم فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ الَّتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًا ورَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا يكون الناس أمّة واحدة اللَّجَعَلَ لِمَن يَكْفُر بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِ مَسْقُوفَ مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ يُؤْتِيهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنَّ كُلَّ ذَلِكَ لَمَا مَتَاعُ حَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ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 فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين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 الذل دون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانواهم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ما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 قُل إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ العَابِدِينَ سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبِّ العَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ فَدَرُّهُمْ يَخُوضُونَ وَيَلْعَبُونَ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ